يه الرسول عبقريه صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على الله, الله له واشهد ان محمدا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يثوكها وانا منا اياه صلى الله عليه وسلم لكي ينجح الانسان في حياته ويعيش حياه طيبه هي في التعامل مع الحوادث وهنا عدة نقاط من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الحوادث اما النقطه الاولى هي ان الانسان إن يفكر كثيرا في الحوادث في مسائل حوادث ربما قبل وقوع الحادثه وهي يصاب بالارهاق وربما يتوتر قبل وقوع الحادثه سواء كان شابا خائف من المستقبل يشعر بالخوف من هذا المستقبل من ناحية الدراسة من ناحية العمل من ناحية الزوجة و الحيام عليها الزوجة و ربما الزوجة تفكر أحيانا من ناحية موت الزوج و أبنائها ربما يصابون بأب يعيز و أعجب مرض تخشى عليه الموت تخشى عليه الحوادد تخشى عليه الأمور كثيرة في الحقيقة يفكر فيها الإنسان وتشغيل له الإنسان علاقته كذلك مع الناس في علاقته مع الناس وعلاقتها مع زوجته يمكن زوجته تلتفت عني وربما الزوج اللي يطلقني كذا وربما العلاقه بين الاثنين ربما الانسان يتوترني ويشوف واحد ثاني الى اخره شنو علاقات حتى هذه التجاره يعني من ناحيه اخشى ان اخسر وربما في عندنا نزول الاسهم ولا قيمه الاسهم ولا احتمال يحصل لي كذا ولا الامك تحاتي بكثره وخاصة للمرأة أروا أن تصاب بكثرة من أحد الأمور هذه عندما تطلع من البيت تفكر عنها تركت الفرن بطل ولا سكرته أنا لسكرت الدفايل وخيرت أن تبطلها أنا أخاف أولدي احتمال مواكلة احتمال, في احتمال الخادمة ترك يعني أفكار في حقها فعلا يعني تزعج الإنسان سواء كان زوجة أو كان صاحب أو أب أو ابن أو صديق أو خاف انه يقرأ كتاب الطيران والحوادح اللي حصلت في الطيارة وخلاص ما نسافر في الطيارة يعني احتمال فعلا حوادح كالحصل في الطيارة حسناها تحصل لي حادة بالسيارات يقرأ من ناحة حوادح السيارات يقول لا ما نسافر في السيارة سيارات حوادح الكثرة. ففعلا يعني الامور هذه الكثرة تصيب الانسان كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم يقال في حال هذه قانون المعدلات تعامل النبي صل الله عليه وسلم معنا هذه الأمور كما يقال بيقال معدلات كم نسبة الحوادث هذه كم نسبة حوادث الطائرات مقابل عدد الرحلات كم نسبته كم نسبة الحوادث في السيارات كم سيارات تسافر إلى مكة أجمع عدد سيارات كل هلّي سيرت من نجية مكة خلال السنة واجمع كل الحوادث اللي أصابت السيارات من توجهة إلى مكة خلال سنة سلاّون في الذّهاب أمّا بالإيّابة ؟ في الذّهاب ولأزرّب أجمع عدد الحوادث اقسمها على عدد كل الالحلاق بالذهب الرجاء نسبتها قليلة جدا نسبتها قليلة جدا ما تقارن يعني. ما زعل الانسان ينتنع عند الذهاب السيارة ولا جعل انسان ينتنع عند ذهاب الطيارة نسبتها قليلة جدا كم نسبت للمرأة اللي تركت القوتي مفتو ولا يبطل ولا تركت الف despair و Someone bicep كم نسبتها نسبتها قليلة جدا وπωςاء الله ما يتناول ان يتطلق والانسان من ناحية نظرة الأم الى ولدها نظرة الأم إلى المرأة إلى الزوج نظرة الزوج إلى زوجته كم يعني احتمال زوج تتكون علاقة مع أحد واحتمال واحتمال ومشين ألف لا تكون شكاك شديد الشك وكثير الشك في ف فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته منها يقول أن هذه النسبة للحوالي ممكن ما يعني مجموعة ممكن 2% 3% 4% لكن نسبة عدم الحوالي 95% 90% لما ترك 9% وتوجهت إلى 10% وجاءت اللي يشغل تفكيرك ويشغل حياتك لعشرة من مئة بلما يترك تسعين وخمسة سعين مئة النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم من الدعوة عندما واجه الناس استخدم معهم قانون معدلات عندما وقف على الصفر قال وصباحا أنا النذير العريان فيجتمعت قوس قريش وأسياد قريش عندهم هذا النداء معناه أن هناك فعل النذير وهناك أمر جلل فعندما وقفون والنبي صف الحمد أن أخبرت بوا preserved الوادي أنما مصلت بواeso إذا كانت مخرد محالة أكنتم مصدقي وغدت الفئاتي وقالوا لا أقوم اعلموا عليك كذبا إسفادوا من النبي الصلاة من Er previous ليس قد سبع الله أغابت لم يكفي إذا هلت من شئ يج Kahatson لم يكن الا ب Bremer فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا 머ي معرفته قال فأقول أني أن له إله لكم لكن ترون ما أكلف فرأ أنا ندين لكم بين يديا عذاب شدي تعرفوا أني ما أكلف فاستخدم معهم قالوا معداتي أول يوم للدعوة الجهولية هذه. الجهر بالدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلص النشاكل والشكوكة التي تأتي بهذه الطريقة عندما النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أرسل عثمان بن عفان ممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش تكلم بعض الصحابة قال عثمان طاف يا رسول الله طاف وطاف ما يكل ابن عفان أن يطف انا عبد الرحمن اعرف القانون مع معه طول السنين هاي اللي فاتت اعرف انه يمكن انه يطوف قبل أن اطوف انا ما ما يطوف قبل الطوف ما عرفت فيه فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كممكن باذن الله نقول احتمال فعلا وعثمان كذا وتبدا الارغيبه الظنون وتقول الله بمعرفتي فيه ما يطوف فساهم قانون عبد الله وتخلصنا هذه الشكوك والاوهام والكذب وهموم الاحزان والغيبه والنميمه وال... كل هذه الإثارات تخلصنها بيها. ما كان ابن عفن أن يطف وإذا حتى في حالة الإفك عندما تهمت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبدالله فيها كم نثبت العثيفات اللواتي تربينا في بيوت العفة وبيوت الصلاح والزنين ووقعنا في الفاحشة كم نثبت عثيفة وثم تربت في بيت عفة وبيت كله صلاح كم نثبت زوجات الأنبياء التي وقعنا فيها ما فيها معربة النبي صلى الله عليه كم نسبت معرفته طول حياة أم المؤمنين فيها أربع سنوات عاش معها معرفته صلى الله عليه كم احتمال أن تقع فيه ولا شيء ما في شيء استخدام قال هنا لغاية النبي صلى الله عليه وسلم هو إذاك وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قال من يعذر من, من, من الرجل بلغ آله أهله من يعرفهم ما عنهم بنا من يعذر من الرجل بلغ آله أهله ما يعذر من الله بن أبين قال معدلات عائشة وضيراتها بريئة من هذا وعندما فألة بريئة جاوبت نفس القانون قال معدلات قات يا رسول الله يعني يعرف اللي يعرفها ان عائش انها كانت تطحن الطحين وتأجن عجين فتأتي الداجة فتأكل تنام عند الطحين برائة فيها برائة تطحن وتخلص تتأكل مثل الدوخ وتنام اتتي الشات وتأكلها وتروح تأكل عجين وتروح برائة فيها برائة كاملة سهل قانون معدلات ذهب إلى زيند سأل زيند المؤمنين ويتنافس المؤمنين عائشة رضا تعالى عنه قالت يا رسل أحمي سمعي وبصري ما علمت الله خيرا ما علمت الله خير فأحكم بالخير كلهم استخدموا قانون معدلات في الإجابة على هذه المسألة حتى في الصفران معطل وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل ما يدخل على أهلي إلا معي قال معدلات في عارفة من خيرة الإجابة أشان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يساهم قانون معدلات وقانون هذه ريح الإنسان في جميع أحو في جميع حياته ينعي شكوك وللا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزة لحزاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بن قريبة لمغدروا فحاصروهم فنزلوا ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الأنصار كما النبي صلى الله عليه وسلم تجاوب مع الخزرج في بني قينقاء كما نحن الأوس هذا حلفاءنا بين قينقاء حلفاء الخزرج وبني قريبة حلفاء الأوس فمن يكفي ان نحكم نحن فيه ومن يصارفه لا اعرف ابن سعد معاذ هم طلبوا النزول على حكم سعد معاذ اليهود والانصار طلبت ان يكون لهم دورهم في الحكم على بني قريظه النبي اسانيا سعد معاذ غير ما هو سعد معاذ غير ابن سعد معاذ يعني قالوا معدلات سعد معاذ ما راح يكون مع اليهود ويحكم لصالح اليهود فعلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد معاذ يحكم بحكم الله عز وجل وأنه يحكم بما ينبي عليه قلبه وأنه ينبي عليه إيمانه وننزل حكم سعد ربهم الله عليه وسلم حكم سعد فضل الحكم فقال أنا لابني أنا لسعد معاذ ألا يخاف الله لو ما تنائم رسول الله أن تقتل رجالهم وتسبع نساؤهم مدارهم فقال بي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة السعودن هذا النبي صار عشان ما لها تبقى المعداتنا يا سعد معمه خاصه في المقبل جاي سعد معمه عارف شو موقفه فالسخر النبي صار حتى قام مثل هذا ولذا الشريعه في الحقي تعاملت مع هالقضيه هذه نفس الطريقه فيه عده امم قالوا معدله من ذلك أن الدين ما ينتلت الى النادر الدين الاسلامي والشريعه الاسلاميه ما تنتلت وإنما الشرع الإسلامية تلتفت إلى الغالب وتحكم الغالب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر, كمثال قال ما أسكر كثيره فقليله الحرام كم نسبة لذا الشرق قليل من الخمر ما ينسى أقول يشرب ما هو أكثر فأنا نقول أنا أشرب قليل وما أسكر وإذا أشرب قليل ما أحرح كثب كم نسبة لي ما رح يتجاوب مع القليل حتى يشربه كثير ممكن فعلا في مجموعة فعلا تشرب قليل وما يسكرها القليل ومع هذا ما رح تشرب الكثير خلاص تقتصر على هذا لكن كم نسبتها نسبتها قليلة وللأكثر تجاوب قليل يزيد بعدين يزيد يزيد إلا خلاص يصبح في ذنب وما يصبح يتخلص منه فنسبتهم أكبر اكبر فقال ما أسكر الكثير وفقل معنا القليل ما يسكر ما أسكر الكثير وفقل الحرام معنا القليل ما يسكر قال لا أنا حرم لا هذا يجر كذلك نفسك نعت النظر إلى المرأ هل غلانه ما تاثر والله بس والله مره, مرة, مرة مين مين لو نظرت الي ما تاثر فما في شيء الا ان انظر إليه قال اصل الاصل محرم لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخيره ما قال لا خلاص اللي تاثر لا ينظر واللي ما, ما تاثر ينظر لانه حيفتح الباب يقول ما تاثر وما الايام الى ان يقع بالله في محرمات سكر باب واغلقها وسدد وهذا جام سدد ذراع جاء في الشريعه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تعامل بهذه القانون عندما يتوجه إلى الكعبة في الحديبية لما يتوجه لعمرة الحديبية وفي الطريق بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم الآن وصلت لحديبية بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حل هم يعني اتوجه إلى الكعبة بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة خلقت القصوى Phone decíaUntex Phone قال ما خلقت وما بايك لها بي خلق انا عارفه عارف ناقتي تعمل لي اي معدلات قال ما خلقت وما بايك لها هذه خلق عارف مو خلقات كيف بيخلق صاحبه صاحبك تعيش معاه وحياتك معاه وقايم نايم معاه ومسافر معاه اخطر ولا ذاك اليوم تعامك مع عمي طيب قلت له وتعاون دائما حيطيسته وين فشتع مره واحده مرتين حالته الان شوف حالته صعبه وضعه صعب شوف وضعه سل ايوه خلاص مره رحت على ماي خلاص انا ما تعال بهالمعامله اذا لازم انا اشد عليه وين الايام نفاتك نفاتك اللي فاتتك السنين اللي فاتت حياتك مع بسلك كله بس التعاون اللحظه هذه سهل مقاومه عبد الله هذا الانسان وضعه وضعه غير طبيعي قال ما خلاك هو ناق قال ما خلاك القصوه وما ذلك لا هذه ولكن حدث حادث مثيل قام النبي صلى الله عليه وسلم بقانون عبد الله بذلك عندما وقع مع قريش هذا التوقيع اتى ابو الخطاب يناقش النبي صلى الله عليه وسلم واصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بلي ماذا نوب الدنيا من ديننا ما نوب بالدلائك هذه قلبي صاح انه ربي ولا يضيعني انا اعرف هذا تعظيم لحرمات الله وهذا الله عز وجل ما راح يضيعني انا اعرف الله عز وجل ما راح يضيعني او عبد الله تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ما ضيعني الله عز وجل في يوم من الايام يضيعني الان وانا قصيت ذاك ما يضيعني والله انه هو ربي ولا وأن ما يتمنى الله إلا الخير هراقل حتى هراقل عندما أرسل عندما أرسل نبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى هراقل محمد عبد الله إلى هراقل عظيم الروم أسلم تسلم فإن لم تفعل فإنما عليك إثم أريس أو إن لم تفعل فإنما عليك إثم أريسين يا أهل الكتابي تعال إلى كلمة السوا دعي هراقل أبا سفيان من من قريش موجود قال سيد قريش أبو سفيان توني به مع مجموعة قرشيين أخذ يسأل عدة أسئلة الى ان وصل قال ياغدر الا لا ما غدر ولكن نحن معه نحن الان نحن معه في صلح وفي معاهده ربما يغدر ايه رغم ما قلت له الكلمه لان قاموا معدلات فقاموا معدلات لما غدرت كل السنوات اللي فاتت خلاص الاحتمال احتمال ما له اعتبار مقابل قائمه معدلات ما له اعتبار ما التفت. قلت هذه غير قلت لا خلاص ما قال انت تقول احتمال هل يغدر قلت لا فكمان كروس لا تغدر استخدم قانون مع الدلات لذلك الشريعة حيثاً أصرتها القضية هذه استخدم قانون مع الدلات من باب أن الشريعة ما تلتفت إلى النادج النقطة الثانية الشريعة حاربت الوسواس لأن الوسواس هو تجاوب بعد احكمال أقل يتجاوب من احكمال أقل إلى أن يقع في المحضور فأتت الشريعة وحرمت الوسواس وإذاك تستعي في كوساقة المشهر الوسواس الخناص والنبي صلى الله أصل هذه القضية استخدم قام معدلات حتى يتقع في المسؤول كيف؟ قال نبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الرجل يجد صوت في بطنه يخرج قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا الأصل على الهوضوء وعلى الطهارة لا تخرج التشكك باحتمال ما احتمال لا تتلقي الاحتمال استخدم قام معدلات في الأصل إنك على اليقين أما الاحتمال ما الاعتبار هذا هل كل ما تحرك بطنك خرج منك شيء؟ هل كل ما تحرك بطنك خرج شيء؟ اذا ها هو كان احتمال خروج ماء الالتفات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد يعني توضى ثلاثه ثم قال من زاد او استزاد فقد تعدى واساء وظلم فقد اساء وتعدى وظلم ثلاث مرات اكثر من ثلاث مرات ما, ما, ما استخدم قال معدلات ثلاث مرات الاصل غسل وصل احتمال ما الاعتبار هالاحتمال انتقل الى الجزء انتغل الى الاخر انتقل الى العبر الاخر واذا زت تعديت واسيت وغمض واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتطهر بما فيه اثر العجين قال كان الطهر حتى ما فيه اثر العجين وكان في هذا الشيخ الصامد التهيني وكذلك قال محاوله الوسواس الاستنجاء الاستنجاء بالحجاره انسان يستنجي بالحجاره ما احتمال يكون فيه نجاسه بقيه شيء من النجاسه متاكد ما في شيء من النجاسه ابدا مهم يقين لا يخلص صحر فيها أحجار واستنجى بها قالوا معدلات فطهر من كل شيء حتى ما يقع في الوسواس نفس شيء المرأة يكون ليلها طويل يعني ثوبها طويل وتمر عن نجاسات قلنا يا رسول الله المرأة تمر عن نجاسة ثوبها طويل فقال نبي صحر ما بعده طهر ما قبله تمر عن نجاسة ثم تمر التراب التراب يضاهر احتي ما يبقى شيء لا ترتفت إلى مثل هذا قالوا معدلات الأصل ما يطهر تراب يطهر والأصل يروح الآن إذا أتيت إلى الصلاة ها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأصل فينا هذه القضية انظر لقال مع الدراس في الوسوى لأن هذا يؤدي إلى الوسوى إذا أتيت فلينظر فينا عليه فمن وجد أذى فليدلكها ثلاثا ثم ليصلي أو فليدلكها ثم يصلي احتمال بقية شم النجاسة ما تلتف فيه الأصل من انتهى قال مع الدراس خاص انتهى الأصل من تطهر هذا المكان وصل لله تبارك وتعالى لذا حربت شرع الوسواس بقى الله عز وجل أمرنا أن نستعيد أو حتنا على الاستعادة قال من شر الوسواس الخناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنس وكذلك تأكيد هذه المسألة أن الشرع أتت وحرمت التشاؤم وحرمت التطير لأن تطير كل احتمالات احتمال هذا مرة كان موجود ويأتني النتيجة سيئة بوجود فلام مرة واحدة ولا مرتين كم هذا جلس الرجل كم جلس مع عبد من الناس كم عبدالناص اللي يجلس معنا هذا الرجل المسكين اللي اتهمته بأن هذا وجوده شؤون كم مرة كم رجل جلس معه وكم مجلس جلس فيه مئات مجالس منذ أن بلغ إلى الآن مئات مجالس جلس هذا الرجل وكم نتيجة سيئة صحبت وجوده استقلية جدا وإذاك حرمت تشاؤم قال طيرة شرك وقال لا ما يجوز قال لا طيرة ولا هامة بوما انزلت غرارة بسبب بوما كم كم بيت نزلت عليه البومة و أتته المشاكل إلى هذا البيت كم نصف قليلا كأي طائر من الطائر نصف قليلا جدا كيف يمكن تعزوها مثل هذا وكذلك قال نبي صلى الله عليه وسلم لا غير المعدية قال لأ لابد نصاب المرض إذا لابد أن ما فيه مسألة مناعة ما فيه مسألة, ما في, مسألة في أمراض معدية لا، لابد نصاب المرض لابد أن يعدي فقال لا عدوى بهذا،, بهذا المفهوم لا عدوى في نسبة الارتباط ما بين هذين الاثنين ما قول ذاك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق ذاك تماما غزة أحد ما حصل للمسلمين نكبة في غزة أحد ما أصيبوا بالنكبة خلاص نعود وكان جبل أحد أتشأ منه كل ما شي تتذكر هزينة لا ما رح أرصب جبل أحد وما أحب حتى جبل أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان كثير استقبلهم أحد وقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه حتى يقطع مرة أحدى هذه الهزيمة او هذا التشاؤم بسبب هزيمة الهزيمة في مكان ولو وصل خبر سيئ في مكان تكره المكان وتتشاؤم منه يصبح هذا المكان شؤم قالوا الأحد جذل يحبنا ونحبه وكاليفة الأحد حتى يقطع هذا الشعور بالتشاؤم سخم قالوا معدلات كم واحد مر على أحد وأصيب بمصيدة كم واحد مر على أحد وأصيب بمصيدة كثير كثير من الناس اللي رأي على جبل أحد وما يصاب لكن بسبب الغزل اللي حصلت معها هذا ما قبل المسلمين وما صار يوم تراجعين فبإذن الله الله عز وجل قلهم من عندي أنفسكم قلت بأن هذا قلهم من عندي أنفسكم وما صارت فقطع النبي صار دابر حتى قال أحد جبل يحبنا ونحبه أصبح علم حتى الآن في المدينة ترى بتخرج نسل بنبوي ما تكون هناك بيوت بين مجنوه وبين أحد حتى تخرج ترى ج لأصبح شعار جبل أحد مشعار الهزيم مش وشعار الشؤم بقى شعار الخير جبل يحبنا ونحبه فهذه الطريقة على استخدام قال المعدلات الصوت الشريعة حتى ما يتجاول الإنسان مع النسب القليل ولذلك الله عز وجل ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم همحفنا على استخدام قانون معدلات عند وقوع المصائب حتى بعد وقوع المصيبة الآن قال المعدلات انما العسر يسرا الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه عسر اليسر حتى بعد وقوع المصيبه استخدم قال ماذا كم مصيبه بقيت واستمرت وما اتى معها يسر واذا كان ياتي كثيرا لاني الله عز وجل وقال النبي صلى النصر مع الصبر النصر مع الصبر اصبر وحتشوف نتيجه وإن الفرج مع الكرب متى ما الكرب ياتي معه الفرج خلاص أخذها قاعدة يأتي الكرب يأتي معه الفرج لكن صدر فقال مع الدلات كم مرة أتى كرب ما أتى معه الفرج كم نصبتها من شيء وما تذكر إن وجد ما تذكر والأصمت ما أتى الكرب أتى معه الفرج وإلك الله عز وجل بكثرة كان يذكر لنا من نصرة الأنبياء ويتحقق وعد الله عز وجل أهلك ثمود وأهلك عاد وأهلك قوم نوح وأهلك قوم نوت وأهلك قوم مدين وأهلك وأهلك ونصر هذا هو الأصل إذن هذا تأصيل قانون المعدلات فلذلك الله عزيزي أكلنا بكثرة أنهم لهم ينصرون وأن جندنا لهم الغالبون نعد الله حق بكثرة حتى نتيقن هنا نقضع الشكوك والاحتمالات الموجودة ولذلك من بعض استخدام قانون المعدلات عند توقع المصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. ِ قال للني صلى الله عليه وسلم السرعة. لا يموتنأ أحدكم, يموتن أحدكم إلا وهو يحصنا بالضن بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. أصليا لنا عن تخليص واحد نسوا من أجل طيار لأح PSو speakers أنها قتلت هناك. تبقى أن على أحده ترفيح نفسك. كم نسبت حواتها للفاية بالسرعة ؟ كم نسبت الحوات بالسيارة ؟ كم تبقى. شيء من خليل؟ وشكل في الخليل؟ وكما تبقى عن جدا ان على كل صغير وشميع بحفل قانو بحفل طريقة حتى يتخلص من كل الاحتمالات صابها ما في مجال ما في تخلص من الاحتمالات هذا ولكن نستخدم قادمة عبدالله حتى يتحقق هذا الغرض النقطة الثانية اللي هو حسن التعاون مع القدر المحتوم أحسن التعاون مع القدر الآن قادمة عبدالله قبل وقوع الأمور ستقال وقعت هنستخدم قادمة معه ثم مع هذا أحسن تعاون مع القدر كيف أولا فكر هل يمكن رد هذا القدر أتى القدر هل تستطيع رد القدر ما تستطيع شراءه إن ترد القدر ولكن النبي صل. أفعل لهذه القضية ما أصلك لم يكن ليخطيقك لي ما رح يخطيقك هذا مصيبك مصيبي ما يفعل أن ترد القدر فأكد النبي صلت بهذه القضي حتى تنسى رد القدر ما يمكن رده إذا تجاوب معه هذا القدر ما ونفه أي تجاوب مع هذا القدر وإذا قم قدر الله ما شاء فعل. هذا القدر. عندما دخل علم المؤمنين أراد الحج دخل وهي تبكي لماذا؟ أنا في استقالة أجل يا رسول الله هذا المكتبه الله على بناتي آدم خلاص هذا المكتب يقبلي فيه لأن هذا الأمر يحتفل القدر الله يجب على كل بنا ثماني آدم لماذا تبكي؟ تجاوبي مع هذا القدر ولقى الله عزيزي عندما يصيب المسلمون في قصة أحد هذا ما أصلك يوم التغذي جميعا كبير من الله أي هذا الأمر قد قدره الله عز وجل هذا أمر مقدر هذا بإذن الله بي كوني قدري من الله عز وجل اذا هاي النقطه مع القدر احسن تعامل هل تستطيع رده ما تستطيع اذا انتقل النقطه الثانيه ما فائده تذكري بما تذكر مصيبه حصل قبل هذا فعلته ما ما فائده تذكري ذكريات نوعان ذكريات او ذكرى لها جوانب سلبيه وذكرى ما لها هناك ذكريات لها جوانب سلبيه وذكريات ما بل هناك أو ذكرت تكون منشطة ومعينة كما حصل الصحابة تذكر النبي صلى الله عليه و workloads فكان يسع يذكر عندما كانوا يذكرهم النبي صلى الله عليه وعل Excellent فكان يسع يذكر أم أي من ذكرتهم بجبريو الله تعالى عنهم ما تخذل بهذه الذكرة أو هذه الذكرة يعني. النبي صلى الله عليه وعليت على خذQué وكذب الأكسعة ما هو أعلى من هذا إذن هناك ذكرى yathah من أهجام سلبية ولكرة ماケهنه أهجام سلبية هذه إن كانت منشطة تعين. مباحة ماذا؟ لكن القضية الآن ما فائد تذكر الذكراتها والذكرة التي لها الجوانب السلبية كيف تعال معها؟ الشر؟ أولا نهى مثل هذه الأمور لها جوانب سلبية نهى الوسائل التي تؤدي إلى الذكرة التي لها جوانب سلبية فلا عن الله النائح ولا عن الشاقة التي تشق بسلب لما تذكر فيتزيد من والعيانة الله تسخط على الغذب ولا عن الله الحالقة فلا عن الشاقة والحالقة والنائحة لانه الذكريات تؤدي الى امور سلبيه فلا حتى تنتهي انثلي هذه السلبيات كذلك حرم الانتحار لانها كانت سلبيه تؤدي الى الانتحار حرم الانتحار تمام هذه الذكريات السلبيه تؤدي ربما الى الانتحار وبين بانه من توجع بيد حذيده فهو يتوجع بها في نار جهنم خالد مخلدا فيها ومن تحساء سمفا فهو يتحساء في نار جهنم خالد مخلدا فيها هاتت سوف هالكراكه تؤدي الى نتائج سلبيه حرر من النتيجه اللي يصل اليه وحرر الاسباب التي تؤدي اليه مثل هذه النتائج وكذلك لعلاج قضيه ما فات تذكره لو اني فعلته كان كانه راح قدر الله ما شاء فعل لا تقول لو اني فعلته كذا كان كذا راح اقول الله ما شاء فعل فاني لو تدفع الشيطان هات تقول لا ذكرت قالت لو اني ولو أني لو أني قبل هذا لو اني وتحس, وتحس وتأسف على ما فات وعلمك ما بذيت وانتهى فما فأي التذكر هذا قل أد�� الله فالله تفسر بأكذا الشيطان ولذلك كان نبيا صلى الله عليه وسلم بكثرة يستعيذ قال الله من يعود لكم إن الهم والحزن ما فأي التذكرة%, ومستقبلا، ولا احتمالات كالهالي عرف قال المعدنات وكان استعيذ من الحزن ، أي من على ما فات ما فأي التذكور فكان layerعيس والجمن ان يصاب لهذا الحزن النادي لüğفنا الأول فأستهجل سترك Herrn نبي صلى الله ثم نبيان صلى على عليه وسلم حسن لبدل مثل ما أتقات الحمزة وعند الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت قال النبي صلى الله عليه وجهك عني حتى ما أنا أذكر حمزة ومقتل حمزة وكفاءة الحمزة غيب وجهك عني أذكر هذا أسد من أسود الله عز وجل قتلته وأنت فأكرهك غيب وجهك عني حتى ما يقع في قلبي شيء فعلا تبدو الأسباب اللي يفعلك علينا السيام ما رأيت تذكري ثم أحسن التعاون مع الكيس أنك قم بأعمال تشعر لي أنك تجاوبا مع هذه المصيبة التي وقعت ولذلك لا مات الميت هذه المصيبة يصاب بها الإنسان إذا ما مات الميت أمه أبوه ابنه زوجه مصيبة عظيمة صاحبه مصيبة عظيمة لكن تفعل الأفعال ربما تنسيك بعض الشيء تشعر أنك قدمت شيئا تغسله وتكفنه وتصلي عليه وأمر مصين بالصلاة عليه وتتبع جنازته وتفنه تشعر أنك قدمت ثم بعد ذلك تقوم بعض الأعمال اللي ربما يصل إلى الميت من أعمال الصالحة التي تصل إلى فكل مرة أمورها فتحها الإسلام فتح مجال حتى ما يشعر الإنسان خاص القطع وما يستطيع أن يفعل شيء وكأنه مكبل تفعل أشياء تقدم وتجاوب على هذه المصيبة إذن تقوم بأعمال تشعر بأن قد نسيت هذه المصيبة وقدمت لمصلحة هذه المصيبة أو لعلاج هذه المصيبة ثم كذلك الصبر عليها فعامة القدر المحتومة تصبر عليها وهذا يعني أمر ما حاجة الذكر إن مع العسر يسرى والنصر مع الصبر وأجر الصبر وأجر الصبر شعر من هذا وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في الأسرة أحد حصل لهم وصبر ثم أرسل سبعين أرسل عشر للدعوة أرسل إلى آخر كل هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعاون وأحسن تعلم على قدر المحتوى في منظر إلى هذا القدر هذا النبي نزل ذك والمصيلة التي نزلت ذك حتى تحسن تعامل معه هل تستطيع أن تستفيد منها هل هذه هل هذه م هذا نرجع إلى الدرس الأول المصاب أسباب النجاح وأنها ستار لكنوز خلفهم وكذلك نصف الكأس المملوء انظر إلى نص الكأس المملوء لا تنظر إلى الخالي انظر إلى نصف المملوء أنظر, المملو. انظر ما تملك من الخير والنعم مستعملها هذا ترجع إلى درس أسباب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من مصيبة التي حفظ أنها منع من أن يعتمر في الحديدية فاستفاد بطريقة بحيث أثار الأحابيش وهم حلفاء قريش أثارهم على قريش حتى اضطروا يتجاوب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وتحق مصرح عبما المسلمين ثم كان كيف تسريد من هذه المصيبة وتحول المصيبة المفسدة إلى مصرحة حتى التسميات حتى التسميات فالله عز وجل سمى الجهاد سفر الجهاد ثم سياحة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراتعون السائحون أي؟ قال مجاهدون في, في الأرض؟ مجاز في سياق السياح يعني الان سياح تروح على البحر ولا تروح على الشاء وتروح الشاليه ولا... ها سياح لا سياح ناخذ جدار سافر ورائك مناظر ورائك كذا ورائك اقوى من جوده قاتلهم سمه سياح كان واجه كذا كان انسان ذي صار سلم سائحات عابدات سائحات يعني صاروا معهم جهاد فيبات وابكام ياخذهم قال الله والله ما ابغى اخاف تموت انت تموت وانا اموت ولا انقتل معه لا اتجاهل معه وذا الاستفال ان هذه المصيبه أجل كبير لما تصبع مثل كذلك كان يشجعهم النبي صلى الله في مثل المسار عندما التقى الجيشان قال قوموا الى جنة عرضها السماوات, السماوات والارض ابحث عن الشهادة هل الان ابحث عن الشهادة الان لحظة هذه اللحظة ابحث عن الشهادة قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض ابحث ما يبحث دخن دخن قال ما راح لك على تقول ابحث دخن ارجائكم اقاله فانك من اهلها انك من اهلها عن الشهادة الان ابو بكر الراحه تردد نفسه قال يا نفسي الا تقتلي تموتي بغزه مؤته هو زيد بن حارث جعفر قتلت. نفسه. قال يا فرقص السرده تنسى قال نفسي لا تقتل لي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي ما تمنيت وما تمنيتي الشهاده هو ما تمنيت فقط وعطيتي انتفع لفعلهما فعل جاهض فعلي, فعلي, فعلي زيد انتفعي فعل لهما هديتي يا حمد الجنه واقترابها طيبه وبارد انشربه والامور قدنا عذابه عليه انها قيتها ضرب شان هذا انه. الآن هذه المصيبه كيف تستفيد منها استفيد من هذه المصيبه ابحث عن الشهادة لهذه اللحظة الآن ابحث عن الشهادة التقل الصفان ابحث عن الشهادة ثم أحسن تعامل عن قدر المحتوم ابحث عن ما يعوضك بدل هذه المصيدة شيء آخر يأعوذك عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح حديدي عنده منع ابحث. ما هو الشيء الذي يعوضه عنه الآن عن الطواف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قاتل خيبر تعويضها وفعل الله عز وجل رزقه فيه نانا خيبر بحث نبي صلى عن شيء وعويضه في غزوة أحد عندما حصل مع حصل حمراء الأسد ذهب لإرسال وتمكين مرة أخرى أرجع الهيذة للمسلمين بعد غزوة في قبائل الحر لذلك ذهب إلى المرسيع وانتصر بني مصطلق بعد غزوة أحد قبل غزوة الخندق لرجع الهيذة مرة أخرى حاول انك تبدل هذه المصيبة إلى منفع وإلى مصرحة تبحث عن شيء آخر بديل تبحث عن بديل آخر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بني متنين بحث عن بديل آخر كدره. من يقبل البشر فبينه تمين من يقبل البشرى فبحث النبي صلليم عن بديل ما ترك لا بحث عن بديل بديل عن هذه المصيبة بديل عن هذا القدر الذي وقع قدر آخر لكن نافع ثم كل هذا كيفه يتعامل مع القدر المحتوم وكيفه تحسن التعامل معه. كيف النبي صلليم كان علمنا في التعامل معه ثم كيف تتخلص من المفسدة عرفنا الآن كيف تخلص من نفسد هذه المصيبة مثل ما حصل النبي صاسم حمراء الأسد بعد غزة أحد حتى يتخلص من نفسدتها ويرجع مرة أخرى ولهيبة المسلمين عندما بنوا جديمة عندما قتلهم خالد وليد رضي الله تعالى عنه على طول حاول نبي صاسم يتخلص من هذه المفسدة تبرق الله مني أبرى وليك ما صنع خالد ثم أرسل نبي صاسم بالديارتي إليه وداهم النبي صاسم على طول عالج النفسة على طول عالجها المصيبة لظاهرة نفسها عالجها النبي صاحب. ثم اصلا النبي صالح بده ياتي له هو ده النبي صالح على طول عرج النفس على طول على جهه المصيبه اللي ظهرت نفس على النبي صالح ثم اجي بعد هذه التساؤلات انت لماذا خلقت ما الهدف من وجودك ما غايه وجودك في الدنيا هل ان اجئ تتمتع فقط ولا لا أصابني هذه المصيبه انت خلوق من اجل هدف اعظم وهدف إذن هدف اسنى اذا الامر الهدف الاسنى الا الهدف حتى تنسى هذه المصيبه وإذاك النبي صلى الله عليه قال لا انت الا اصبع الا اصبع الله ما لقيت كاف في الله وجه الله ا حمنا اذا انت انظر الهدف والغايه العظمه ما تمسك كل اللي فات وجاهد في سبيل الله وهل انت اول من اصيب هذه المصيبه ولك النبي صلى الله عليه وسلم قد اودي موسى اكثر من هذا في عندما اتاه ذلك محمد والله انها قسمه ما اريد الله فقال النبي الله عليه وسلم قد اودي موسى يعني أنت أول مرة تصاب بهذه المصيبة تذكر راجعنا أول من تصاب له غيرك وصيب بكثرة المصائب إذا لم تكن أول واحد من تصاب بهذه المصيبة في المنظر تساهد. هل بقيت مصيبة مستمرة مع الإنسان وما لها علاج وما لها بديل وما لها شيء آخر مصيبتين ثم تنهد هذه المصيبة تأتي بداء الأعظم منها أصبحت ربما أصبحت ذكريات وأصبحت ذكرى بعد ذلك يتندر به النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمس صحابنا على هذه النظره يصابون بالمصائب يا اخي حباب الله ستنصرنا الا في المستقبل راح كل المصيبه هذه قال يتمنى الله هذا الأمر سواء انت وصلت هناك من هذا ولا يتمنى الله هذا الامر حتى تصير الضعيينه من حضرموت الى الى صنعاء قال راح الامر هذا يتم باذن الله وتشري فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الامور هذه من مصالحه حتى هذه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم الله راح يوسع على هذه الامه وراح الامور غيبيه انه راح راح يفتح لها هذه الامه والله اخشى عليك ما شاء الله ان عليكم لكن اخشى أن تفتح عليكم الدنيا أن توصل لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم لا تفتح لكم الدنيا حتى راي تصدق ما يجب يقبل صدقتك يعني صدقه تنسى وراح تروح ما تستمر هذه المصار راح تروح ما وكما قال لي شاهدنا هذا هكذا تعاون مع القدر المحسون. ممكن تحوله كيف تقضي عن المصيدة تأتي بديل أجب على هذه التساؤلات التي تسألتها أصبر عليها كيف يمكن أن تستفيد منه ما فائد التذكره وهذا يمكن أن يرده بقيت الآن النقطة الثالثة الآن معرفة النقطة الأولى قالوا مع الدلات والنسبة النقطة الثانية أحسن تعاون مع القدر المحسوم النقطة الثالثة لا تستلسل في التفكير التفكير السلبي لا تستلسل في التفكير السلبي عالج استرسال في التفكير كيف أعالج استرسال التفكير أريد أن أعالج استرسال التفكير أفكر والله كذا صار تنصيبة وراح يسلها وأستلسل من تفكير لتفكير إلا أن أصل إلى هو في النهاية كيف أعالج الإسلام هذه الأ ما لا في التفكير السلبي قاولا انظر أن استرسال التفكير يجب المصائل يهدم حياتك السلسات التفكير لما تعرف هذه النتيجة رح يسبب لك الهلاك ويهدم كل حياتك إلى الثلسل في التفكير النبي صلى الله هذا عندما أتى رجل إلى نبي صلى الله عليه قال رسولنا ابني أسمر ابني أسمر يحيحاص الآن نظراً يتم درجة قول عيوه بالله بالفاحشة قال نبي صلى الله, النبي صلى الله من الإبل أهل عندك شيء من الإبل قال نبي كل كيف هي؟ قال هي كذلك لون هيك قال فيها أورق فيها جمل أورق قال, قال كيف جمل أورق؟ قال عصر عرق قال مستش هذا عرق قال لي ياك عرق عرق موجود بجدك بجدتك بجدها بجدتها قال مستش كل واحد الجمال كل لون واحد لون أحمر فجأة واحد أسود ليه؟ لماذا؟ لي عرق قال هذا عرق ولا كاد يهدم حياةه بسبب لاسترسلها احتمال واحتمال وكذا واسترسل التركيب الى ان يصل قال لا لاسترسل ولكن في هدن الحياة أولا خطار رضا رفعتها النبي صلى الله على وسلم رسول الله رسول الله رسول الله ماذا رضا بالدليل توتر فكان يشك هدم الدين في قلب عمر لو تجاوب رح يأذن الشكوك للقراء على الدين في قلب عمر دقل عمر في رواية قال تهل رواية في الدين فوالله لقد كدت أنا أرد على رسول الله عليه وسلم سهل بنحليف قد كنت أود على صلى الله عليه وسلم أم رهي وما حدث أدي حتى سهل بنحليف فكاد يصل مرحلة شك إذن السلسافة في قد يؤدي الشك يؤدي إلى الكفر يؤدي إلى هدم الحياة الزوجية رجل يستمر في الوابع هذا ترد في مسألة أو احتمال القوع في الزنة وقاب يسترسل يتبكي جماع وما جماع وكاد أرصى إذن في الزنة كلها تفكير لا تسترسل تفكير لنا اشغل وقتك لكن النبي صلى الله عليه قضية قضية ها أنه استرسال التفكير يؤدي الإنسان إلى الاستمرار الفاحش الفاحشة أو يؤدي إلى قراءة حيات الزوجين الحياة يقضي عليه يهدمها أو يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل فلذلك هذا أنظر النقطة حتى تقف عن وتوقف عن استرسال التفكير كذلك استرسال التفكير قد يؤدي إلى كثرة التسخط والنقد يتسخط بكثرة وينقد بكثرة ويشعر بأن الحياة كلها الآن سوداء مبلمة أمامنا ثم يؤد به إلى الإحباط خلاص عدم العمل والترك سلسل التفكير من فكرة إلى فكرة إلى أن وصل لمرحلة احباط طاق فائدة كما كذا والدول هذه والحكامنا كذا وها بعدها مرحلة ثاف ومرحلة الرال عبار ونقعد يعوده خلاص خنام أنسى حتى أنسى كل هذه الأمور ما في عمل ولا كذا لدي الإحباط فذلك يعني زيادة في الألم فأتى الشارع وقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال شا من سخط فلاه السخط ومن رضي فلاه الرضل راصحت عليك انت تتحمله اديك الاحباط يديك الى هناك فيناك وانا واذا قال النبي قال هذا الاسترسال يؤدي بالصخط الى ادي الزمن وسب اللي يعلم وسب الايام وسب السنين. قال لا تسب حرم هذا الاسترسال يؤدي به في نهايه الى سب الزمان الذي يؤدي الى الاحباط ثم ينهيك الأمر أنا عند ظن عبديني إذا أخذت تستلسل التفكير إلى أن أسأت الظن بالله عز وجل رح تيك النتيجة اللي أسأت الظن بالله عز وجل واحد يقول أنا أظن ما أظنك أنك تكرمي وأنت ما أتوقع منك كرم ولا أتوقع منك كذا ولا أتوقع أقضى أتفضل أطلع بعد. لكن عندما تأتي وتقول أنت كذا وأنت وأنصح بالفضل وأنصح بالكرم وأنت وأنت وأنت استحي يعطيك استرسال التفكير يؤدي الى اساءه الظن بالله عز وجل واذاك بيسهم قال لا يعلم تن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله اذا يؤدي هذا الاسترسال في التفكير يؤدي الى اساءه الظن بالله عز وجل يؤدي الى الصخط. يؤدي الى الهلاك ويؤدي ثم بعد ذلك الى الاحباط اذا الشرع نهى عن هذا الاسترسال الذي يؤدي الى هذه النتيجه كيف عالج هذه المشكله عالج اولا بما عرفنا بالنهي عن ما سبق وعلشان تقدر تهوين المصيبه هذه المصيدة وهون هذا يؤدي الى كذا واحد كذا واحد احتمال ان في هذا ما اصل ولا هونها ترى مصيبه هنا مثل ما عرفنا كيف تعاملنا مع الصاد لما كتب الله على بنات ان وعندنا اتى ماعز قال لعلك, لعلك لعلك لعلك حاول يجد له مخارج لنا حتى الانسان يجد لنفسه مخارج ومصاد عندما يصاب بهذه المصائب يأتعون الخطابة يرسلوا وانتقل لنا ما نعتبقى لقوت هذا العام قلت لك هالسنة اوجد مخرج يحاول ان توجد محارج لي مثل هذه المصيلة لا تجب اقول لا احتمال وخلاص لا اوقع وانا شفت يكلم فلان يضحك اكيد يضحك علي أكيد احتمال ولا اكيد شفت ايضحك وانت جاء سيمة وما و... تضحك عليك ولا يتكلم. لا تركب هذا على هذا وتستلسل وتستلسل الى انتصر هذه النتيجة صد علماء عشان شريك امس وأول لنس فعل كذا ومن قبل ستيان فعل كذا ومن أسبوع فعل كذا ومن شارق ومن أنية سيئة فعل ومن عشر سنين كل هذا على بسبب أن كل جمعت كل الأمور هذه على أن يصجه الصدود هذا فلا تستلسل في هذا التفكير فعليك أن تهون قال له أحكمال ما يقصدني أنا يمكن أن طاحت عيني عليه ما يقصدني تهون هذه المصيدة وبحث عن المخارج كذلك عالج هذه الطavية عالية استرسافةة التفكير أنه لا تعتقد أن العلاج يأتي من خارج لا مع التفكير والتتلسل وتنتظر الآن يأتيك الوحي حتى يعالجك المشكلة وانزل جبريل ويعالج المشكلة العلاج يكون من قبلك أنت لا تنتظر العلاج من الخارج أنت عالج المشكلة أنت عالج المصيبة لذا تست... استرسلت بالتفكير هجل تؤدي مصيبة إلى أعظم أنت الآن مصيبة دل... أنت عالجه يقطع الاستلسال هذه للمصيبة حتى ينتهي الاستلسال التفكير ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الواحد يسعى بان لا يستلسل في التفكير ويعالجها هذه وانت انظر ان يزول الوحي عليه ويجتهد في حد حتى ما يستلسل لانذا عالجت هذه المشكلة ما رح تستلسل في التفكير من ذلك اعلم بان القضية وهي من خارج ما يأتيك الفرج من الخارج يعني فقط بدون بدل السبب عليك ان تسعى ثم يأتيك بعد ذلك الفرج فأنت كن أول من بادر لعدم الاستثاثة تفكير وعلاج هذه المشكلة حتى بالنيه إن الله لا يغير ما بقهم حتى يغير ما بأنفسهم إذن غير ما في نزل حتى تعالج المشكلة فأنت سبب المشكلة فبإذن الله قال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسك إذن عالج المشكلة فإذا قال نبي صلى الله عليه وسلم في حديث التلبلي قال من كانت الآخرة تهنه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة من كانت الآخرة همة الآن إذن أنت عالجه مشكلة أنت الآخرة هي همك من كانت الآخرة همة جعل الله غناءه في قلبه وجمع له شملة إيش معاولك أصحابك وربعك كلهم معاولك وأهلك وجماعتك وأتت الدنيا وهي راغمة حققت لك أهدافك وتحقق المراد ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عيني وشتت أو فرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له فرق عليك الأمور إذا أنت عالج المشكلة إذا من حتى المية تسألت عالج المشكلة عندك لا تستلسل التركير وإساء الظن وإنظن عالج أتى المشكلة الآن حتى ولو بالنية وبالقصد الأمور ستسهل لك ستعالج ومن ريسال سلم بينك لكن المشكلة تأتي من قبلك وأنت سألاج المشكلة في أمر تشعر بما لا لها علاقة لكن أنت عالجي ذكر نبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار خلي الديار عامرنا حسن الخلق وحسن دعم إذا أنت كل علاج من قبلك أنت فتعالج المشكلة هاي الدينة كرهة تجتمعنا أهلك ورد كله لكن بحسن الخلق حسن جوار صلة الرحم فحي فراه يامان أحمد وصحب والله كانت طبراني في الأوسط عن عمر بن سهل النبي صلى الله عليه وسلم قال سلة القرابة مثرات في المال محبة في الأهل من سأتهم في الأجهل حتى الأموال حتى كيف الله عز وجل بارك لك تأتي بارك بالسهل إذن عليك أن تعارض المشكلة لا يأتيك العلاج من خارج بلا بدل أبدل السبب حتى يأتيك العلاج من خارج ولقى النبي صلى الله عليه وسلم إن أعجل الطاعة ثوابا سلة الرحمة حتى أن أهل البيت ليكونوا فقراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجارة يكون فاجر فتموا أموالهم ويكثروا عددهم إلى تواصلوا والحديث حسن رواه ابن حبام حسن الشيخ يعني إذا تواصلوا أحدكم هذه النتيجة جم أو يعني إذا تتموا أموالهم ويكثروا عددهم إذا تواصلوا يكونوا فقراء لكن هذه النتيجة إذن عليك أن تبقوا أنت ستحصل على النتيجة ورقم النبي صلى الله عليه وسلم لدى الاخي البيهقي قال صناع المعروف في مصارع السوء أن تبذل مصالحك ترفع عنك ابذل أصنع المعروف فقي مصارع السوء صدقه السنت تتبى ربك فابدل هذه الامور تحضر النسيجه إذا لا تتوقع ان تاتي النتيجه من خارج بذل عليك ان تبذل انت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسهم علمنا في هذه الاحاديث عليك بالبذل حتى لو النيه هنا ستربل معك في استطاعتك ورح تجد النتيجة. كذلك على جسال القضية السلسان في التفكير حيث تقوي عزيمتك وتثبت لا تتردد لا تبطرد قول عزيمة لذلك عندنا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة في الطريق قال أبو بكر يا رسول الله نظر أحدهم إلى تحت لجه من الضعانة قال ما ظنه كذبني الله تعالى قول عزيمة قول عزيمة قول عزيمة, قول عزيمة. قول عزيمة صاحبك واستعوب عزاكم لا تسترسل التفكير ولا احتمال له رآن أحصل كيف يحصل قال نظمك أثنين الله وثالثة إن الله معنا عارجة مشكلة عارجة استرساف التفكير لما قال له عمر ما قال قالت يا رسول الله وإن تقول أننا معتمد قال أقول سليك هذا العام زطا استرساف التفكير حتى لا من نقضي أو أقول سليك هذا العام تهلت الله فلذلك تبت تتبته بهذا قال ربي وأي الله يعني عندما أتلقى رسول الله عندي يعني ابني أسمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبتل أهلك ما هو أيه وقوي عزيم السلام أهلك على ما عليه وإذا في غزة حنين عندما فر على الصحابة وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الصحابة وقوي عزيمتهم انطلق معهم قال ابي يلاك نبي ولا عبد المطoop انطلق بين خواضن والسهاد في كل نحو الحراض في كل نحو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده على بغلته ومعه العباس ومعه أبو س ويقول النبي ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ان النبي لكن الى ان استبعث ثبت الصحابه وقوى عزيمتهم فاذا استصفت عليك ان تقوي عزيمتك تقوي عزيمتك معك وتثبت نفسك في غزوه احد عندما حصل ما حصل النبي صلى الله عليه كان الصحابه الي عباد الله ما فر من المعركه قال لي عباد الله الي عباد الله ما فهمتوا وقت في جبل احد قال الله عز وجل ان تصعدون وتسلون على احد والرسول يلعكم في اخراكم شاهدنا ثبت النبي صلى الله ثبت تحته قوي عزام الصحابة وذلك بقي معهم لنبقي إلى أن انفرج الأمر في نهاية الحال لذلك قال ربما يؤدي بك إلى ال... اللي يهلك الإنسان اللي هو التفكير مو بالغض من استثار التفكير اللي هو بعض العزيمة لو فرد يقول الحي راح يواحد فيه قوة وكذا وما يقف أمام أحده وراح يقتلنا كله خاص تسلم لا يدع راح نستوي لا ينسى هل لما ادعو يا الله في المرض يا سيدي ربك بالحكمه في نهايه الامر المسلمين وثبت عزائمنا معك وقوى عزيمتهم راح تشوف سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنة وجادهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اذا كان النقطه الرابعه اللي هو لازم ان تقوي العزيمه حتى مسايه معالجه الاستسهال في التفكير شلون بعدك عملك يغير شعورك يعني انت مكتشف بالضعف تظاهر انك كنت بعيد شعورك الداخلي هي واذاك قيل بان أبو دجان في غزة أحد أخذ يتبختهم لأظهار العظامة حتى يشعرهم بالصهار والذل يشعر الأعداء وإذا في حمراء الأسد نبي صلى الله عليه وسلم بدأت غزة, غزة أحد ما حصل حصلت لك ماذا نبي صلى الله عليه وسلم شعر الصحابة بالضاعف حتى يقوي عزيزة النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا حتى يغير شعورك قال معه شعروا بعداك الصحابة وليس اللي فرت فعملك هو الذي يغير شعورك تباهر حتى التباهر تظاهر بهذا ورح ترى النتيجة ويقضي غزة حنين عم ثم معهم فعن النبي صلى الله عليه وسلم غير الشعور الداخل يتغير عنده شعور الصحابة كلا في نفس النص هذه اللحبة لا مهي يزينها نص فذلك التظاهر كما يقال هذا يرهب العدو في مثله هذه الحاسة التكبر في القتال هذا يرهب الآخر يرهب الطرف الآخر فتظاهره حتى تقضي على الشعور الداخلي وكذلك من الناس أقول يقل وقت فراغك حتى لا تسترسف في التفكير لا اتجرب معي وقت فراغ أنت تسترسف في التفكير وقتك ما في إلا لا تسترسف فقط يوم وقت فراغك يوم وقت فراغ وهذه الطريقة كانت بينها النبي صلى الله عليه وسلم كيف في غزقة مريسية عندما تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عبد الله بن أبي المنافق قال ل Jaebalel ka'varjavna leabha a'dayn وصل وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم تكذر النبي صلى الله عليه وسلم. وصاب الكدر والهم وبالنين الصحابة دين قلق سير أمرهم بالسيد قلق نسغل كل واحد نزل واحد يتكلم وان هذا يزيد وهذا يحب قال لا نمشي شغل وقت بالمشي تعادوا الصحاب واحد تعبان وخلص ما هو يتكلم لكن لو جالف لا يتكلم لكن ماشي تعبان وماشي ماشي مجال الكلام ما خلقوا تعبان فلا إلى أن وصلوا عند الفجر وصل الفجر نزلوا على الطول ناروا واحد ما في مجال يتكلم تشغل وقت فراغ حتى واحد ما يستلسل بالتفكير فشغل مبي صلى الله عليه وسلم فإذن أشغل وقت فراغك وفي أحد من ما أنتم حمراء الأسد حصل ما حصل وإذا كثرت الغزوات حتى ما يحصل وقت فراغ في المدينة وكل واحد ينظر الثاني وهذا شعنده وهذا ما عنده وهذا كذا فكثرت الغزوات كثرت الخروج كثرت تشغل أوقات الصحابة رضي الله سعال عنهم وذلك الشارع والنبي صلى الله عليه وسلمحثنا على امور كثيره انك لو تجمع كل الامور الليحثنا عليها الشارع تفعلها ما تقدر تفعلها واذا كيفحثنا عليه واحنا ما نقدر نفعلها ما نستطيع فعل كل الامور اللي احثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل واحد له لون كل واحد له طريقه وكل واحد في امور معينه حتى اذا ما اقدر افعل هذا او ما صرت تفعل الاخر ما كل وقتك لو انت اتبعت كل الامور هذه يمكنه 100 مره اكثر من وقتك هنا حتى يشغل كل الوقت فحثنا على أمور كثير من تسبيح ومن صيام ومن قيام ومن فعل ومن... وإذا حثنا الشارع إذا كان واحد إنسان ما يسر الزواج قال عليه بالصوم يا معشر شارع ما يسرع ثم ما يسرع عليه بالصوم فنوره وجاء لأن الآن إذا كان إنسان صايم خلاص ما فيه مجال استثاب التبكير ما في تعبان يعان ومشتغله عنده شغل وعنده كذا وحر من مثل حر وضعنا على الكويت ما في مجال يفكر تعبان مرة واحدة. انصاف ما في اكل يلا حتى اذا كلا ينط مثل ياتي اللعته هنا قاف عندي بعد قيام وعنده كلا وعنده فحفح من شغل هذا الوقت بعمار عمر صالح ويلقى بيصير المؤمن الذي يخالط الناس ويصبح ادم خيه المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصفر على ادهم يخالط الناس اما ما يخالط الناس قاعد بروحه الانسان دائما جالس وحده دائما يفكر ومن فكره لفكره ومن مساله لمساله هلا الناس وتتأذى وتتقدر من الاذى وتفعل تدعو هذا وتكلم هذا وخالط هذا وتنصح هذا التمر معروف وتنعلمون كهني وتخالص وقتك الآن شغل قال المؤمن الذي يخالق الناس ويصبع عام خير المؤمن الذي لا يخالق الناس ولا يصبع العام فهذا إذن هم كاك إذن حتى علاج استنسال في التفكير اللي هو شغل وقت فلا إذن لعلاج بسألة هذه النقطة الثالثة اللي هو استنسال التفكير كيف تعالجها انظر إلى نتائج مصائب الناتجة من استنسال في التفكير والإحباط اللي راح يصير للإنسان فهذا لا تنظر إلى أن المشكلة تعالج من الخارج فهو المصيبة ولا تنظر إلى المشكلة تعالج من الخارج لأنه من قبلك أنت وقو قو العزيمة تقدر الإمكان ثم فعلك والذي يغير شعورك فعلك فعلك وراح يحيب شعورك داخل الظاهر رح يغير الباطن إذا فعل ثم أشغل وقت الفرار حتى تتخلص من هذا الاسترسال في التفكير النقطة الرابعة اللي هو ضع حد حين سال في التفكير ولا كذا اي واحد السر صاحب اسف ونزل قال الاحتمال ارتفع ونزل بعد قال الاحتمال ارتفع وكان قيمه دينار ونص نزل 10 قال الاحتمال ارتفع بعدين ونزل 20 لا احتمال ارتفع لين اخر شيء وصل الى 100 هيك ما ممكن تضحي حق قل ما بحله معين وصل نزل 50 ببيع خلاص على التمام يعني حتى لو ضغط حتى لو ضغط دنياويه حاول هذه وضع حل انتظر صاحب صار جماعه تقامل لا انتظر بعد شوي بعد شوي خلص لازم اجمعهم تضرب بس من راحته يروح معه هو اللي بيروح مع البر ولا بيروح مع البحر وين تضل واحد وقت معين اجل ريال ربع ساعه ماجه. حتى يمر ريال ما اجى اكساس من ترى حتيمر قدام وانتبه اخر بعدين اتصلت بشغل ريال 9 كان مريض ما قدر يتصل في وراح على الدوام على الدوخيه اي خلاص حد حد معين حد معين ما وصل تجهز انطلق اذا هنا في مثل الحاله هذه اذا ان تضع حد حد في شم. في عدة أمور الشاعر لمنا نضع حد للعمل اللي ما نجحت فيه وضع له حدا العمل اللي ما نجحت فيه حتى ما تشعر بالخسارة التامة لو خسر شي بسيط ممشكلة لك ما تشعر بالخسارة تامة فضع حد لعدم النجاح اتخذ القرار مثل في غزل الطائف حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف ما نزلوا على حكم حاصر ما نزل تأذى بعض الصحابة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجو خلاص فضع حد لا ضد بالرجو أبن بالرح بض جن الناس ما الناس قالوا اغدو على القيثار خلاص منتظرين الله لا متى لا بده احد حاصرنا مده معينه ما ما فانا لا لا رسول الله قالوا اغدو على القيثار غدو على القيثار افرت من فقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا قال اننا قافمون غدا لشارخ غدا خاص راح نمشي وحكى الصحابه ارتاح وشافهم سرون ما خلاص راح ننطلق فبقى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم منزل. ما رضى يثرب عندما اصابوا زهت لا انتو احد ما يزت تفسر في لا ما لو انتو عدم النجاح من هذا في عدم النجاح في غزوه مؤته عندما حصل ما حصل قال سماه النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه قال فرار قال انتم فراري قال انتم مكرارون ليس بالفرار انما انتم كرامه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد من اكثر من طريق هو احد خالف ولي القتال الان ها ناين احتمال تصير هزيمه كبيره انسحب الجيش هذا هو التصرف الصحيح إذا بدا احد لمثل هذه الخسارة والاحتمال أن تحصل الخسارة حتى مثلا عندنا في الأمور اليومية في البيع والشراء ولا في نوع العمل ولا أدرسانة شادرس أدرس أصر إعلامي ولا أعلام وين ستتجزون ولا إذاعة ولا صحافة ولا كلام ولا أصيب الدبس ولا طبيب ولا تاجر لا بد أن تضع أحد وقت معين خلاص من هذا ما تسترسي والله أنا احتمال لين أنا وقت التقديم ما نعارش أقدم ما نعارش أير عارف... ليه وحد خلاص وانطلق منه والله دخل كل الاوان والله بدي احاول كل الاحتمال احاول كل ثانيه احتمال ثانية. لا تنظر وراك انظر خلاص ضع حد لهالتفكير دخلت لا تنظر ورا انظر ما حتى تنتهي حد العمل الذي لن تنجح به النقطه الثانيه ضع حد للوقت يعني ايش الساعه انا بسافر انا للعمره ولا بسافر للحج بسافر بالطياره ولا بسافر بالسياره اذا بسافر بالطياره حتى موعد الحج ما نحن نفكر الله والله احتمال واحتمال راح للموعد الحج انتهى كل حاجة لا تتكامل حجة انت خلاص حدد حدد موعد معين حتى تتطيع روح بنزهج بروح يعني فيه نزهج حدد وقت الخروج متى تخرج قال والله احتمال 8 احتمال 9 احتمال 10 احتمال, احتمال احتمال واحدة بالليل حدد وقت, خل... وقت الفناني نخرج حتى الكل يتجاوه خاصة نطل. انت بباغل تطلع الساعة عشرة تقول راح امشي الساعة 9 حتى الكل الليل لا تحدد و كل يجمع ان شاء الله الصبح يتجمع موتش الصبح ساكن يتجمع ما بتحدد وقت معين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في غزوه تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الخروج ما لابد أن قال لا انتظر لين كل مجتمعوا حتى اخوي حدد وقت ايدركنا يدركنا ما ادركنا هو يتحمل وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ما اتى كعب بن مالك ولا مراد الربيع ولا هل بن عميه كعب بن مالق غدا غدا غدا ما حدد وقت للاستعداد راح عنه خوامه الجيش خلاص ما حدد وقت لكن نبي نحدد وقت وصار النبي صلى الله عليه وسلم اللي حي يدركنا ما يدركنا ويتحمل النتيجه ابو ذر نفسه حدني من... ما قال انتظر ابا ذر لا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر ما حرام ما انتظر ابو ما انتظر حدد وقتنا اول يدركني يدركني في قتل ابي رافع ابن ابي الحقيق عندنا انطلق عبد الواحد بن عتيك مع مجموعه من الصحابه فقط لموقع الشاهد إنه أراضي يقتل رافع بل أبي الحقير مقابل أنصار قتلوا كعب الأشرف فمجوعة أخرى منصار أراضي يقتل أبا رافع بل أبي الحقير فانطهبه عبد الله بن عتيك من أجلع من الصحابة مع اثنين فدخل الحصل وإلى أن دخل الليل فدخل على أبي رافع قال أبا رافع قال نعم فضربه ما أصابه صرخ أبو رافع اختبر هاه ما أشمل أتى وما في شيء مختلف ثم عندنا سكن الناس الآن أخذ يلاحق قال أبو رافع قال نعم ضربه قال منها ما هذا الصوت اللي, اللي قال راجمين يقتلني الآن صوج من الصوت ضربه إلى ان صرخ أبو رافع فخرج بعد ذلك من الله بن من السلة ومن الدرج كسرت الجنة قال صحابا اطلقوا لا تنتظروني اطلقوا حتى ما يقبضون عليكم على قبل واحد خلاص موعد معين ما أثنى فإن الآن آفي اطلقوا ما في انتظار فنابض من تحديد وقت معين للذهاب للرجوع إذا نحدد وقت في الخسارة ضع حداً في النجاح والخسارة ضع حداً للوقت ضع حداً للعلاقات في العداوة والمحبة ضع حد لهذه العلاقة ضع حد لهذه العداوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلم رئيس مسلم يهجر أخاه فوقه ثلاث حد الثلاثة أيام فقر. يعيض هذا وعيض من الذي يبدأ السلام. ما يحلم لا يجوز حرام إذا الحد لثلاث أيام فقط فالعداوة إلى بينك وين أخوك والهجر يعني حد للهجر أكثر هذا ما يجوز إن وضع حد لهذا ولذلك الله عز وجل وضع حداً للمطلقة إنها تعتد في احتمال رجوع زوجها إليها واحتمالك ومطلقة إذا ربصت بأنفسنا ثالثة أخوة أحدها ثلاث خيارات تنتظر رجوع العلاقة أو قطع العلاقة الرجل اللي يحنف على زوجته كعداوة ما يأتيها أربعة أشهر حد أربعة أشف. النساء تربصوا أربعة أشهر هذا حد هذا العلاقة للعداوة كانت بينهم ونزلت أربعة أشهر فقط ونقى النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هنا مما عسى يكون بغيضك يوم مما حدا لها المحبة لها المحبة بلا حدود لا من المحبة لها حدود يكون بغيضك يوم مما يمكن أن المحبة وتعطيه من قلبك فين هات الأمر يصد عنك ويلتفل عنك ويتعال معه في شدة تحبب نفسك لمن لا تحبب نفسك لمن فحد الليها من المحبه حتى ما تكون نهايتها سيئه جدا وابو بغيضك هو معها سيكون حبيبك يوما ما ضاع حد ان هذه العداوه يمكن يوما ياما يصير حبيبك كنت اغلشت عليها وتستحي تذكر تلك الافعال اللي سادت ضاع حد هذه العداوه ضاع حد هذه المحبه وذاك عشر ضيلاء كان وقت حد للنزير عندنا تكلم في الحرب وهو بناخذها وعندما اعطيت 10 400000 ابوك اعطاها والمعاول وكيفه صدق في سبيل الله. قال الله عليها. سفيها. سفيها. عليها. والله لا أعجرن عليها They سفيها have they? Is it effective? a구나 they should only increase So! a such الله لا been his or your sins He is not a really clear Muchas people didn't have to again although they were Videigner Now that Jezreel did not come to work, he was afred Prince man The same people came with him claiming theyjore him They مع ابن الزبير فكانوا هم المؤمنين وبينهم وبين وبينه الحجاب يكون لا الحجاب قال ما ادخل قال ادخل قال ندخل كلونه وكانهم مغطيين بشت اثنين وبينهم بشت كبير وبينهم قالوا كلنا قال ادخلوا كلكم يدخل كلونه ادخلوا كلكم دخلوا مدخره وحبين وبين الحجاب من الستار ابن الزبير دخل في الستار اخذ يعانق المؤمنين خالص. خالص. يطلب منها السماعة والتوبة والمغفرة وكذا وهم يبكون في الخارج وهو يبكي بين يديه وهي تبكي إلى أن خلاص فكت الحلفة وحنثت ولكن اعتقت مئة رأس أو مئة وليدة أو مئة رقيقة لأنها حنثت رضي الله تعالى عنه شأنها وضعت حد حتى ما لا يتطاول على المؤمن رضي الله تعالى فإذن لا يتطاول حدا الأداوة والعلاقات هذه كذاك ضع حدا للندن هكذا العلم النبي صاحب نضع حدا لا يحل أي هجر أخاه حد كاف عن الندم على المفات قال لا يحل امرأة تؤمنوا بالله وإن تحدث او قطراته إلا على زوج إذا غير الزوج حد فات أيام ما تحد أكثر حد في الندم والحزن على المفات إلا على زوج فإنها تحدوا عليه أربعة أشهر وعشرة حد أربعة أشهر وعشرة أيام فقط هائل زوج ما تزيد وغير الزوج فات ما تزيد على هذا لا يحل ما يجز له فحد الندم حد على المفات وإذلك بعد غزة أحد حرار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حد للندم والأحزان بعث هنا دعاء سبعين وهنا بعث عشر وذهب إلى المريسي وذهب إلى المصطلق وذهب حتى يضع حدا لهذا الندم اللي فات وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهذا الحد قد الله ما شافع ضع حدا للندم قدر الله ما شافع حتى تجعل نهاية لهذا الندم إذن عليك أن تضع حدا لعدم نجاح في الأمر والخسارة حدا للوقت حدا للعلاقات والعداوة حدا كذلك الندم على ما فات فإذا يكون هذا حتى ما تسترسل في مسألة عدم وجود الحدود إلى أن ضع عليك أيام وضع عليك سين وأنت في حلاقها ما جعلت حد في مثل هذه الأحوال ملخص مع سبق الذي هو إن الإنسان عليه الإنسان يحافظ على استخدام كما يقال عدلات المسدة ثم يحصل تعاون مع القدر المحتوم ثم لا يستثل في التفكير ثم يبقى حد لأموره كمان سنرسل الحمد لله رب الله